Hidr Bidaka حتى ibab ri Bidaka al-ibab-ri Yapsi afi Wadarikavir Yapsi afi Wadarikavir Hidr Hidr Hidr Hidr Bidaka al-ibab-ri Bidaka al-ibab-ri Hazmara Yordi Mena Yapsi afi Wadarikavir Yapsi ڭوث <تصحة> ونزليهم علي علي ماحش الأنصولات الولي علي, علي ماحش الأنصولات الولي خلى حسر بكل قلوب ما تنجي لي خلى حسر بكل قلوب ما تنجي لي ردي علي حويا من جهنم وقع علي وسكت انفضل قلب قامت الساعه وسكت انفضل قلب حدر الكرار واقف على الدرب حدر الكرار واقف على الدرب واللي يريد الموت يم حدر تطب واللي يريد الموت يم حدر تطب خلي تودع للرحيل وللمنايا حبابها دارك علي خبر وصف بنت عرف صالته خبر وصف بنت عرف صالته وتشهد قلوب السباع غيرته وتشهد قلوب السباع غيرته مرحبي خبرك معالم طبرته مرحبي خبرك معالم طبرته طبره Brother يا مر علي حتى ملك الموت عيب بيني دي حتى بس يا عليه علي حاضر بس يا مر علي ما له بي الناس والعالم شبيه ما له بي الناس والعالم حتى القاع ضل تعفر من ترابها ودارك عفه سيف لوحه نور ويحب الضوء سيف لوحه نور ويحب الضوء اش عطش من دمنا دم احرهم روى اش عطش من دمنا دم احرهم روى يلعب على الروسد حتى لهواء يلعب على الروسد حتى لهواء وصمت تفرض المنيه الحادر المحرابها حتى خيابه Siyahat Siyahat Siyahat Siyahat